وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التوابع قال المصنف باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقلي. أثمان مرفوعةً حوت، حوت مرفوعة يا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدى وخبره وخبره. ذيك مثلاً اسم كان ذيك كلمة مرفوعات بخير. وخبروا إن او شاشبون يقدانا ماوتوه كابريتي الى التوابع تابعيش تابعي مرفوع مرفوع تابعي منصوب منصوبة تابعي مجرور مجهورة توابع بيتا شوار برشوه النعت والتوكيد والعطف والبدل هم شواريا جاهر يكلم شوارا بيانو تتابع بوشف يوتا تتابع الابروا يتبع المتبوع حكمي اول قريت في الرفع والنصب والجر والجزم وهروها عندك شلي تريش في التذكير والتأنيث أو هنيتر دين للسكان إن شاء الله بسيكين يا كم داني هنا والتوابع بتيألة النعت النعت مصطلحي في كوفية للاي علماء بصرار في الصفة الصفة بوصيفه اول صفه دبروا يعني يكمل صفه من صفات المتبوع بونمنا علي جاء زيد العاقل اما بو توضيح بو او زيدك جاء بس بلي زيد العاقل وبس ذوي بقول زيد وصفك اي شيء بعاقل بو زيدك هناك زيد مجنون مثلا جاء زيد العالم هو زيد العالم نعم بوشه توضيح تعريف أدي ما بسد فيه أي كازيتا تايبتك كما بست بتوضيح يبدأ تعريف جاء على تابع للمنعوت نعت تابعي منعوت لش ده في رفعه يعني تابعي مرفوع مرفوع ونصبه تابع منصوب منصوبة وخفضه أنجا نيود وفي جزمه تنكام تابتي جيا تابتي اسمه أنواع عربتنا شوار في الرفع والنصب والخفض أمانا تابتي اسم وتي في رفعه ونصبه وخفضه أنجا وتي وتعريفه وتنكيره لتعريف وتنكير يعني أجر أجر متبوع متبوع يا منعوت عود أجر معرفة تابع الشيء يا نعت الشيء معرفة أجر أو نكرا أبو همش جاء رجل عاقل همزة نكرا نكرا مرفوع مرفوع وتعريفه وتنكيره كابو يستا أويكم في رفعه ونصبه وخفضه خاتب سلها السكاب كيشا بنسا الإعراب يعني في إعرابه لا إعراب دا نعت تابعي منعوتا دوم في المعرفة والنكر ده معرفون نكر ايش لما عرفوا كريش ده منعوت نكربو نعتيش نكريا معرفه عرفه بو نعتيش ما عرفه نشتر ما بونمنا الإفراد والتثنية والجمع مثلا جاء الزيدان العاقلان العاقلان جاء الزيدان العاقلان جاء الزيدون العقلاء وهر وهر هو كثير جمع جمع وبقي في الجمع لجمع جميل بس جميل جميل هنا جميل جميل جميل جميل جاء جميل جاءت زينب جميل جميل في التذكير جميل جميل جميل جاء قام زيد العاقل جميل جميل جميل قام زيد العاقله كابو ابو تشارشد هيا تشارشتي سريكي هيا او تشارشد سريچيا اگر وردي شيكيتو ابي بده تشارشي سريشي هيا تابع ابي يغول المعد بشوي منعود كبه اعراب سيانينفا هوش خويكشته هر سيانين بيوتو اعراب رفع نصب جر باش دواعي تري هنا وفي التعريف والتنكير أم ب خوش من ب pinch ما نزيد كده في التذكير والتأنيث هما حوت الإفراد والتثنية والجمع تماشى أجر نعت بيني جابوا يليل وبزلم نعت أجر شويني منعود كوت لم دش تدا لم دش يعني pinch لم ده pinch لم ده أبي بيت يعني لهذه شكله ما ب بيت. بوم جاء قام زيد العاقل قام زيد العاقل أو ل لرفض عكاية. بو فكش وسأل العاقل بو مذكركش ندوت العاقلة بو مفردكش جاء زيد جاء زيد العاقل بمفرد مفرد العاقلان لم لم بشيء شيء اسمه أبي اللهارم ويدعنه يكبه اللهارم ويدعنه يكبه أجر نعتك تبيني أوه أبو أو أو بيوت النعت حقيقي يعني أست نعت كن دوبش ولا النعت الحقيقي والنعت السببي نعت الحقيقي وكو أون منانيك هيا نابعتي وما نعتك حقيقي فرغ لنا بين نعت حقيقي ونعت سببيتي أقل لو تشواري الصنفاء هيا نام في الإعراب والمعرف والنكرة والإفراد والتثني والجمع والتذكير والتأنيف لهارت نعت شويني منعود كوت أو بيوتر النعت الحقيقي يعني صد لصد صدل صدلو شوارا ناعد شويني كيكو توى منعوت فالله ما قلنا منيك مينابهم الشويكي سباسيك جاءت عفوا جاء زيد العاقلة أمه جاء زيد العاقلة أمه باش باش سيدك لو شوارا بيهان جاء زيد زيد مرفوعيان العاقلة العاقلة مرفوع. كأقول إعراب. بان نعتك نعتي حقيقي خيجة. بو اسم سببي جبه. بو في نعتي السببي. شن كان نعتك جاء زيد العاقلة نعتكا لا هرتش وارشتك صد صد شويني منعتك ناكب. بيسمى منعك مايا موصوفة. زيد. أبيني لو تشوارشته. لدواني أنا شويني كذا لدواني شويني ناكبه. بون منا جاء زيد. البر مرفوعه العاقله شو نكوتوا في الرفع زول باش لما عرفه زيد معرفه هنا وتمن العاقله لما عرفه شو نكوتوا بالان بابين التذكير والتاني للتذكير والتاني جاء زيد مذكرا العاقله سيركين نعتبوتي بك بو دوي خو صفه نعت بو بو كلمه كل دواي خوي دي بالام ربط بمنعوتك وهيا اوت السبب يعني اذا كان النعت نعتا لكلمه ما بعد النعت لكن له ارتباط بما قبلها بالمنعوت المتقدم اوت النعت السببي نعت سببي يعني النعت بو اشتك له ارتباط مع المنعود جاء الزيد العاقله امه العاقله امه سلكي مؤنث تبارك ام مؤنث بل اقربين لإفراد تثنيه بهن بن بلن جاء الزيدون العاقله أمهم جاء زيد العاقلة أمهم تماشى العاقلة العاقلة مفردة شون وثمان قام زيد قام الزيدان قام الزيدون لجأتي العاقلة بوئي بزان في بن رابن النسر أويكا نعطي سبابي شون جاكي توا لجاتي أو اسم فاعلة أو صفة فعليك داني جاء زيد تعقل أمهم ها سيد أمهم تعقلوا أمهم فعليك داني أي سببون من أغر أمهم جمعيش كي تعقلها المفرد مفرد ياننا. هار مفرد بي كوابو فرقي نعتي حقيقي لقلصب بها فرقيشيا لدوش الداهيه في التذكير والتانيث وفي الافراد والتثنيث والجمع نعتي حقيقي لا هرش توار بشكا يتبع المنعود دباري كمو وثمن جاء زيدن يقام اخوي قام زيدن توار بشمان هي ابي له توار بشايا الصفه تتبع الموصوف ان ين نعتوا يتبع المنعود لا إعراب. قام زيد العاقل مرفوع مرفوع دوم في المعرفة النكرة قام زيد سلكي معرفية العاقل معرفية أما دوشتك لكتابك هنا يعني كتابك لبالوين مختصرة باسي نعتي سببي وثان نكرة دوام نعتي حقيقي باسك ورام نعتي سببيش ما هنا بوهي لتيقناش يوهر بيزاني أقول بلين جاء جاء زيد العاقلة أمهو. جاء الزيد العاقلة أمهو. سيئ لكي ليدا ولا كوتوا. لما مذكروا مؤنثة مؤنث نكوتوا. العاقلة خوي صفة بوا خوي. صفة نيبوا خوي. صفة بوا دواي خوي. بالله لبروهي أم كلمة ربتي بأويتروا هيا. شون كوتوا يتي العاقلة أمهو. كيف رأتوا بو زيد؟ وهو وها لافراد وتثنيه وجمع شئني بيش خوينك شئني دوخك بو نمونه جاء زيد جاء زيدون باب مذكر بيت يا بو نمونه جاء زيدون بال جاء زيدون العاقله امهم امهم العاقله مفرد ستا نعتي السبب تا تابعك مفرد ها. شون؟ تابعك دائما مفرد دوري فعل بينات جي يعني تثنيه وجمع ناقد. يعني أجر نعتك يعني فعل نعتك فعل نعتك بشرط مفرد به. جاء زيد العاقلة أخوات اخوات العاقلة أخوات بس لبروي أم دودي فعل بنا وكوتم تعقل أمهم دائما شيء مفردة كابو يسلم لم, لم شوار الصنف نعتي حبيبي حقيقي شوني منعوتك في كل شيء بوي الله الصفه تتبع الموصوف النعت يتبع المنعوت حجر ومانوت هما بس فيه النعت الحقيقي أما نعت السببي لا رفع نصب جر شويني منعوت كذا ولا تعريف تنكيد شويني كذا بالام في الإفراد والتثنيث والجمع اما يك والتذكير والتانيث شويني دو اخويا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 نعد بشكلا شيء لتوابع، توابع بشكلا شيء لمرفوعات. بلى صفة تتبع الموصوف. أجرنا كي ربنا كي يوم معرفين معرفين معرفين يا فيلسه باس يقلم بينابخرين باس معرفونا كي ربيت. السباسي استثنائي. يعني حقي بمرفوعات ونья. أي خرين بو مرفوع شبيه وبو منصوب شبيه وبو مجرور شبيه. بو بزاني المعرفة وناكرا شيء. والمعرفة خمسة أشياء معرفة بينج طالما هندي العلماء قالين شش هندي قالين حوطة إستباسي هناك هنا. إن بينج هنا بوش بينج الله والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر يك معارف يكيكلا معارف مضمر يعني الضمير نحو أنا وأنت نحو يعني همو ضمائر شرطني ضميري منفصل بيت حتى ضميري مستترش بيش يا معرفة معرفة لقلنا كليفة كانش يا معرفة المعرفة هي ما تعرفه الذهن هو الذهن بناس هي ما تعرفه الذهن من غير واسطه قريني كناوي كناوي في الذهن تماشاكا و تتزايد معروفه مكه معروفه كلاش معروف القرآن السنة زهن خي ناسي بيب في يستي أم لا أو لا أو أو معرفة بل عليهم رجل امرأة زهن ناشب وجه كسي حرك سي جنسي مرأب زهن شد سرهموي بوي معرفة هي ما تعرفه الذهن ولكن هي ما لا تعرفه الذين ذهن ما اعرفه هو ما اعرفه هو هو هو هو هو هو أنا هو أنت هو هي أما أنا معرف والإسم العالم هو هو هو هو هو هو كتعريف في معرفتك النكره هي ضد المعرفة. ترى <تصفيق> هالخواتي دشقي خواتي أنا وأنت والإسم العلم إسم العلم يعني إسم علم أو أو أو مسمى إيه يعني أو ناوية كبوبع علمك بنيشانك بسرشي هالشيء و مسمى كي ويسوو تدمك الزهن شيء بقعة مخصصة من هذه الارض لم زيد يا شو في مكه زيد بوشتي والاسم العلم نحو زيد ومكة. والاسم المبهم كيف يكون مبهما ويكون معرفه مبهم من وجه نحو هذا وهذه وهؤلاء هذا وهذه هؤلاء هنا اسم المبهم بلان هي راسبه لناوا اسم مبهم اسم موصول شيء هذا وهذه هؤلاء اسماء اشاريه بس بنسى اسماء الاشاره وتدخل اوش بنسى وتدخل الاسماء الموصوله في الاسم المبهم اسماء موصوله شتصنى اسم مبهم ك اول بما معرفه بيها بش بش او بي ان جي هنا اسم مبهم بس اسماء اشاره هنا بلام اقدر اسماء موصوله شمان كر و بيها بش اغلب شي بينجا اسماء اشاره واسماء موصوله هر مبهم قيدني بلام اسم هذا وهذه وهؤلاء أسماء إشارتها هذا هذه هؤلاء وبفي بفي مفرد حمك الله بفي مفرد بفي مثنى بفي جمع وبفي مؤنث وبفي مذكر وبفي قريب وبفي بعيد جبارة بذن هذا هذه اما بوشي مفرديكي مذكر مؤنث قريب بلم ذاك ذاك ذاك بوشيا مفردي مذكري متوسط ذلك لامك للبعد بو مفردي مذكري بعيد كابو أسماء إشارة كذي يا مراعتكي الإفراد والتثنية والجمع والقريب والمتوسط والبعيد بعيد والتذكير والتعنيش بقولنا هذان بدون مذكري مثنى وتشيش مؤن مذكاء قريب باشا هاتاني هاتان دو مفرد يا دو, دو مفرد يعني بو مثنائي بو مثنائي مذكري مؤنث وهروها حتى أقاطة أولئك وأولئك وأولئك بكسرو يعني هرهمي أخوي أسمائي إشارة لبرشي هذا معرفه لبل هو اصل لا اشاره اشاربه حسيا هذا اشاربه حس ذهني اناسي اجرك كمس كوت هذا ذهني اناسي اناسي لبل او هيك حسه حسيه لقلا للاشاره الحسيه زين اناسي بي هيك كل شيء هيك كل معرفه اوجب زين امها كان كب وهذا هذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ها هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو كابو اسم هو هو هو ذاكي بس ذا ذي ذهي، ذهي، تي، تيهي، وهروها مجموعية كلماتها أولاً لكتبها كانت لها أو أنا كشتي, كشتي أسماء إشارة هيك حكميشيها هي. أي أيها كانت هي حرف تنبيه بس تنبيه كساكا راكي شي بوي سيدتكا أقب لي ذا أو مشغولة أقب هذا هذا يعني تشون بلي بيرد خلال لايمن أأمه هذا أي اسم موصول الذي الذي الذي بو مفردي مذكر مفردي مؤنث اللذان اللتان بو دو, دو بو مذكر واتشي اللتان بو مؤنث اللتان اللذين اللاتي هسيكا اللاتي بوجمع شيء مذكروه ما لنا كابو اسمه مبهم ليك كلام معارف ما بس يشمنピー بويピー وترى مبهم يعني نزني بس تيجي كاピー وستي بتشي هي حي وستي بشرتك يا روني كاتو أسد ذا نزنيش ذي نزنيش أولئك نزنيشة. بقى من لقى الإشارة ده على جملة أنجابت المعرفة. أي الذي أقلي الدواي وشتقني. بقول من جاء الذي نزنيشة. نعم. أقشر شيء بالدواي ده نية أو إبهام حلبكات. زيه من أي ناس الليروا اسم موصول واسم إشارة في هذا اسم مبهام. بقول جاء الذي هو عاقل. جاء الذي هو عاقل سال هو عاقل جملة يك من مبتذئ وخبر لا محل له من الإعراب لا محل له من إعرابه صلية موصولة بس هات هو معناه هو الرواند نوي إبهامي الذي شو كأقبل جاء الذي كذن هذا الشيء أو جملة يك الذي والتي والذان والتان والتين والذين والذينو حدش يق لدواء وأنا به جملة بيا شبه جملة بس بو بس بو اوت يد الاسمي موصولة كيبكا تفسيركا بو يبيوتين صلي موصول صلي موصول صلي موصول شي اقلم ديوارة تا او ديوارة حبليق راكيشي اما تهان امنون تهان لبيرناشي بو يقاو بشيوكي حسي يهانم حبلي راكيشي حبلك هتا نزيق كان طيب بقاتو يأتوزي ام لاتر حبلك موصولة يانا موصول پل م نگیش تو پیسی بچی هی سلیه که هی کوچی اگه بیهدمی با اینجا اساسا اسم موصول که خوی ایشکاکه جا اللذی بس معنایی توانده بو توانکدی معنای پیسی با پارشه فروی قماشی حبله جای سلی موصول آو سلی موصوله اینی باید معنایی تاکه واضحه بويا هر أو جملة يا شبه جملة دواي اسمي موصول ديت بيوت الصلة يعني زيادة جاءت لتكميل المعنى يعني جاءت لتوضيح المعنى جاء الذي هو عاقل هو عاقل صلة الموصول جملة بيه شبه جملة بي لا محل لها من الإعراب بس بوه رواندنوي إبهامكا ديت لا اسم موصول كابو اسمي مبهم هم اسمي إشارية ام ليري بس اسمي إشارية هنا وهم اسمي موصول شا طلاً أو نبزاناً أسمائي إشارة وأسمائي موصول جيشتي مبني جيشتي مبنيه. تنها مثنانه به تنها مثنانه به بون منها هذاني جاء هذاني جاء فعل ماضي مبني على الفتح هذاني حرفي تنبيه ذاني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى بلما قبلي جاء هؤلاء جاء مبني فعل ماضي مبني الفتح. على الفتح هكذا حرف تنبيه هؤلاء باش رياليش ألي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل بو, بو أسماء إشارة قشتي مبنيه. بس مثنانه مثنى ناري مبني في محل راسخه والي مرفوع منصوب مجرور بون هنا رايت اللذين رايت اللذين هما اخلان رايت اللذين فعل وفاعل رايت اللذين مفعول به منصوب راسخه والي منصوب أسماء إشارية أسماء موصولة أقرم ثناب معرب مبنينين بس هموا أسماء إشارة شمف ردية جمع بيك شمف مبنية في محل دعاني في محل رفع في محل نصب في محل جرورشيو أما اسمي مبهامة هذا هذه هؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام اسمك ايش ك؟ الف واللام بخير تسري بالام الف واللامه ألف بيت الفلامي معرفة بيت او او اسم لا نشير واشته معرفه مثلا جاء رجل جاء رجل اجهوت جاء الرجل تو ذهني يناسب بي هات بي اوك بن معروف أو إيك منو تبع اسمان كده أو إيك دويني هاتبو أو إيك هالأزنين كده معروف ألف لام هر اسمك ألف لام معرفي بيو بطلع أنا ما والاسم الذي فيه الألف واللام واتي أجي هر اسمك ألف لام بيو بيت توا بطلع أوي ما بس نية أوي ما بس كألف لام كده معرفة بطلع ألف لام ما هي معرفة هي معرفة هي كابو و ب و ال ال واللام تنقسم الى ثلاثه اقسام هذه فلام بيت السبشه المعرفه او يكما دوام الموصولة حمك الله سيم الزائدة الزائده كل شيء الف لام تنبيني له هالشويه لق لام سيانه درنا تنبيني وقد كلمه يا معرفه يا نشريكه معرفة يا الف لام كم موصوله يا حروف للذوياء يا الف لام ك زائده الف ك زائده شو تسرشي. شو كلمه بون منا جاء الذي جاء الذي جاء الذي او الف لام سا الذي هو الذي الذي اسم موصول هناك الذي الف لام بشوذا سري وتالذي التي اخوينا كوي التي او الف لام زائده بلام شيء زائده اذا زائده غير منفكه بلام بسم الله الرحمن الف الرحمن زائده بلام زائده منفكه يعني رحمن علم رحيم علم كريم علم غفور علم وهروها سميع وبصير مالهم علمه الافلامي أسماء وصفاء أسماء كلها زائدة للتفخيم والتعظيم إشتيك زيادات بلام چون زائدة چون جورة زائدة زائدة منفكة أكريبي كيتوا بونا من هاد بونا رحمن رحمن ورحيم رحيم و أنا أكريد كابو يك جولة جورة كان الفلام من زائنين كزائده بالام زائده كشفية بدوبة شو منفكة و غير منفكة يعني لازمة لازمة و لازمة زائده كشفية لازمة وغير غير لازمة هيا لازمي كلمة كشفية لجنة بيته هيا او ايسا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> او معرفة او ايسا او معرفة استقراقية ايسا باس ايقام <تصفيق> كوابو جوري جوري ايقنا جورا كان باس ايقام بالام الافلامي بيني الافلامي موصولة بي هر وكو وكو موصولة ايش بكا بانمونا جاء العاقلو ام ان سر عاقل جاء العاقل سال فلامك... جاء, جاء, جاء العاقل جاء الذي يعقل فرقي ام جملتين جاء العاقل جاء الذي يعقل فرقي له شب شبل جاء العاقل شبل جاء الذي يعقل ألف لامي سر عاقلك العاقل ألف لامك خوي حرب معناه الذي جاء العاقل العاقل أو ألف لاما أساسا نرى إعرابا أبوايا أو ألف لامي سر عاقل بما متى جاء أفعل ماضي ممنع الفتح العاقل بمعنى الذي بما متى لامك هو الفاعل ألف لامك هو الفاعل لأن هذا الألف واللام بمعنى اسم موصول بما متى اسم موصول لو إعراب بش ما نبكر دايه وبالهم عاقلك صلي موصول بوايا بش ما حاليك نبوه لأعراب بالهم أو دبال أبيته ولا كلامه حركات إعرابية نداوة ألف لامي بمعنى اسم الموصول خسيان تنسر فاعلك اخوي كابو او الافلاماني اشننسر اسمي فاعل واسمي مفعول وهر وهاصفين مشبهة او أنا او بمعنى يشين بمعنى الذين الافلامي اك مانهي بمعنى الذي الافلامي اش مانهي معرفة يعني انكي رد بو اكاته شي معرفة اما ج نكره بكيت معرفا الف لام جنسي جنسيه بثوبه شو عهديه بتا معرفي جنسي معرفي عهدي هيك اله معنى شبه بسيبه شو هذا بيزامن مفيدة معرفه بيبدو بالشواج جنسية عهديّة جنسية عهديّة جنسية أبي يود بسيب الشواج هو يبغو جنسة يا كم داعنة للاستغراق عفوا لاستغراق الأفراد. دوام دانا لاستغراق خصائص الافراد سيم دانا للماهيه اما سيدانكي جنسيه بين سر عهديه سيدا نشمعنا هيا أهدية يكم أهدية ذهنية دوام أهدية ذكرية سيام أهدية حضورية سبب ما بما الف لام كان حميت بيت حصربه هالشيء الف لام هي بنتقسم حصربه الف لام هوميتى سبشه معرفه موصوله زائده لا اسانك وهنا بويرتان قرسناوي اتمن معرفه موصوله زائده زائده ببدوا بشوا زائده لازم وغير لازمة او يكن لنا كده توهمي شوق الذي والتي او انك قد لينا فيته بل ام هي وكو الرحمن اجينا اخو الرحمن اخو علما قران الرحمن بمعنى رجل النيا يا انسان نال الرحمن اخو علما علما او الف لام رحمان ق ويعلم نو بخا اي او الف لام ايش يا للتفخيم والتعظيم بلام هند جات وني الف لام كل كي تواب ونمنا يا رحمان يا رحيم هيك مش شيء ديت يعني كبو او الف الرشد الف لام أو ألف لامانيك أشي تسر اسم مشتقكان وأكو اسم فاعل اسم مفعول وأكو نموني جاء العاقل جاء الذي يعقله وأكو اسم موصول وايا. ألف لاميك شماني ألف لاميك معرفي والتعريفة أشي تسرنا كيرا شدة سرنا كيرة بلاه إكتاد شيء إكتاد معرفة إيه مع ما ما ما بس ها والاسم والاسم الذي فيه الالف واللام اسمك خير كيرة بألف لام بشدة سري بكتاد معرفة يعني أود أنا كمان ما بزنية أود أنا كمان ما بسنيه أنا جوت من معرفة أبيت شو جنسية وعهدية أو يبو جنس بيت، او يبو عهد بيت. جنس أو يكا شتيكا تايبتي معروفة. شتيكي تايبتي معروفة أو عهدية. يعني شيء خاص معروف عندك. يعني بو جنس نية. سبون منا، والعصري إن الإنسان باشا. اما بو جنسي انسان هر همييتي يا بو كسه يا شن كسي كي طيبت تمام بو جنسي فعصى فرعون الرسول الرسول هم رسول كانه اي شيء معهود عندي هو موسى موسى معهود معروف عندي شيء معروف معهود عندي والاموت الجنسيه يعني او نوع الشيء اجريته او شيء الاشد الجني و او هم يجريته بويه جنسية لا قل عهديه او فرق يعني انواع كان جنسية جنسية لاستغراق الافراد يعني لشمول استغراق يعني شمول همو افراد كان بجريته بو نم والعصر ان الانسان الانسان اما استغرق جميع أم لفظة استغرق جميع أفراد الإنسان حمّو إنسانا كان أشنه جريوا يعني أجب دليله استثناء نكراهية حمّو إنسان لخسارةه بشر أما استغراق الأفراد أما استغراق خصائص الأفراد جريوا هي بس يكفر ذكي بس بس استفاد ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب ام الف لام الف لام معرفه اما قرآن كتاب همو كتابانه قران همو كتابانه نسخه حق بيد كان تريش نكتب قوي قوي كتب. بلان كتاب بلام هاد صفات الكتاب هي اتش صفات الكمال للكتاب ده للقران ده ذلك الكتاب الكامل بويل استغراق خصائص افراد دائما جدا الكامل نمو نمونتر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم يعني حمو سليمانك او مسلمانيه هم مسلماني ام مسلماني مسلماني دسزماني فارس داغ نوعا المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده كامل بو ام الف لاما استغرق جميع صفات المسلم الكامل اوا هو خصائص افراد اما اما دو سيم جنسيا ما هي وجعلنا من الماء كل شيء حي من الماء ايا من جميع الماء حتش اه يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يتهرم ماءك بت، ما بس يعني جعلنا وجعلنا من ماهية الماء لأ أو بس ماهيته، نهموا أوكا، حتى تشيل اوها ها أو هيا، نأبكه تايبة تايبت. بمعنى الماء، ماهية الماء، ما, ما يعني الحقيقة. كابو يا معرفش ما كده سيب شو؟ عهديه عهديه أهدية أهدية ذهنية أهدية ذهنية, أهدية ذهنية. أجل ذهني منتوشتيك بناسب ونمونا بابي أوي بابي أوي كا جنس تدخل يابكا بون الرسول الرسول الرسول يقول الحق كان يستن الرسول كل الرسل ما بسمنا يا الرسول الكامل يا كل رسول يا ما بسمنا يبرك خمنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق يا الرسول مثلا مكه إلى مكة هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو يعني هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو تبادر إلى الذهني أنه محمد صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> باش. أما عهديتش ذهني. <تصفيق> للذهن دا هاي. هارو الرسول فلان جمليك دينا أنا خبرك دي الباريدة معروفون عند الذهن. بلان ذكري لقل حضوري. حضوري باسكن. هذا الرجل هذا الرجل عاقل هذا الرجل الرجل شيء الافلام معرفه نزائدين موصوله. معرفه ظلام ايه استغراق افراد خصائص افراد ماهيته نعم بس اهميه هذا الرجل لبر قيدي اشاركه هو حاضرون الان هاو بيوتري عهديه حضورية كي ذكري فعصى فرعون الرسول الرسول فعصى فرعون الرسول أما ذكر كي ذكري كلاوة لبيشخوي ببيشخوي كي هاتوا؟ موسى فرعون ايه تكي بيشوا اخر بيخونا انا اصرنا ننهى رميت فعصى فرعون الرسول لقد رسولا كما ارسلنا الى فرعون رسولا ايه الرسول او رسوليك مرسله وفرعون فرعون فرعون عصىتي فعصى فرعون الرسول يعني الرسول الذي تقدم ذكره بويا أو أو الأفلام، الأفلام إيش هي ذكري، لأنه ذكر في الكلام. هم أفلام كان هل مانن؟ هم أبزانن؟ ذولي إسحدي ليك بو بو تفسير بو حديث بو علوم كان جو الأفلام كان شين بما معناه كان تاني ليك ذيتو. المهم الله والإسم الذي فيه الالف واللام كم الأفلام إياه؟ معرفة. أولاً كتعريفة. أما زائدة يعني أما موصولة أو نني. نحو الرجل والغلاء بوم مثال سكاني مني يهرم جان يعني ما بس مأواني دعاء غلط نقي الله بتشي بو ألف لام في موصولة يا ألف لام زائده ما بس نحو الرجل يعني قبل دخول الالف واللام كان نشرة كابو الأفلام يفهم شيء ما بستشي بيت معرفة. معرفة بيت نحو الرجل والغلام كابو هاتشيك شيء بقى الأفلام تعريف كراء ومعرفة وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة هاتشيك يشد اضافه إضافة مثلا أنانية بلى غلام غلامي غلام نشراة إضافة كذولا من غلام إضافة كذا زمير هو معرفة إضافة كلاه ولاي زيد بن معلم غلام زيد غلامك ايش أبى تشي أبى تعرفة غلامك معروفه غلام هذا غلام الذي غلام الرجلي غلام الرجلي يعني غلام امبياو كابو بمن زعني من معارف شندانية شش دانية و ادمان هندی گلند پنج، هندی گلند شش، هندی گلند حوت. پنج منزاني بو دبدهوا اسم المبهمي بس اسمش اشاري كه دنبي وا. ششش منزاني اسم مقصودشيتاني هنawa، چون كه اسم المبهمه آيوش آبي شش اي اگر حوت برانشيا؟ نه اضافه هاي. معضيفه. نك آه؟ عج فلاميشه. شتيا كلي رنيه. نك يا مقصوده؟ نك لكن لعلمه كالمعرفه ولكن من المشكله ان يكون مالي الدنيا مالي الدنيا لكن ما يكون مالي الدنيا لكن ما يكون مالي يكون مالي الدنيا لكن ما يكون مالي الدنيا لكن من يكون يسر من بركة خذ بعد يا ظالم اتخذ الله سال ظالم نشري يا يا معرفة نشري كلمة كا علماء نحو ألين أجر حتى لمنادج به أجر مقصود به يا ظالم أجر غير مقصود به يا, يا ظالما كثيره كذاله ما ترك سي بس بده يا ظالم يعني ثم بس ده يا ظالم الا نكره مقصوده لبروي ذهن يعرفه هيك كان شيء لا كابو كابو هيك كثير له لا هندق العلماء بيو ترجي نكره مقصوده طلع الراسيه وين شيء نيه وين باو باو تقدير كا اجر لبين دو كسي طيبته دو كسي طيبته اغا دو كس خوامزان نويجانه منتونه زنين نزاين عموما اغا بنشيرد بمعرفه دايبني داينيني چشگني كابو پينجه يعني شش يعني حوتو بشوا اما نكره شياه بخوي الله والنكره كل اسم شائع في جنسه همو كس يعني شامل شائع يعني شامل في جنسه بل من رجل في جنس الإنسان شامل كسيك إنسان بي ورجل بي كلمين رجل أي قديث هو وجاء من أقصى المدينة رجل رجل من همانا كيريا نوت شيء شيئا ناوي شيئا فلانا فلانا رجل رجل قام كلمه رجل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون اخر وتقريبه يعني الى الذهني نذكر نويب ومشكت با شيء اي ناسيتوا يعني اقدر كلمه كنت انا قاعد تعرفكم كل اسم شائع في جنسه الله حلو انا كل ما صلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس هذا شيء بكره الف لام السري نحو الرجل سيما أقربين بلغة عشر الرحمن يعني الرحيم يعني كريم يعني أبيت أجل هذا سريشي بي الله كل ما صلاحا دخول الألف واللام عليها الأوان دي ببوتايا سخي غلط بر بس ما دام مثالك تقيدك نحو الرجل الفرس شنك رجل فرس بأوكو أون منانا بأوكو أون منانا وفعلنا وانا نشيرا ألف لامة شتسري ابنا معرفات إربار. موفقكم بارك الله فيكم وصلى الله عليه وسلم. <تصفيق>